اللهم انا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجو ترون ولن أنه ایلا مذابا the moon. أَلَمْ يَكُنْ كَفَرْتُم مِّنَّ مِنِّي نُؤْلَاكُمْ مَن كَانَ لَا يُؤْمِنُ